وبعدين بعد دلوقتي كدام هيملة تحقيق شوية مسائل بكون خرافة الكتاب بقى اللي احنا بنشرحه بعد كده هي نفس المسائل وازيل عليها ولكن بتبطيل اصبت نفس المسائلة ومسائل ازيل ماشي؟ يعني كتاب الغرفات مش هينقصوا ابواج في الغالب الا ناديهم ولكن هيبقى فيه مشكلة ان فيه مسائل نقصة تحت الابواج ده اللي انت تخص الكتاب والمسألة مش متفصلة زي ما هتفصلت للسيب الأول فرق بين بقى كتاب الورقات يعني اللي هي بقى أصعب الكتاب الورقات ومش موجود في الكتاب الثاني إن ذا كتاب من السيب يعني كتاب أمام الحرمين الجويني إنما الثاني دوت كتاب لو أستاذ جامع معه وانفر لو أرى اللحمة ليه خشرها بصلت قدر دي باسعبا فقائه نفسها مفهومة في الثاني هنا ممكن بقى تبقى إيه يعني محتاج تقس يعني شرح عشان تفهم المكتوب. فطوما تفهمه تلاقي بقى الموضوع فتاة لاوي. مقارنة للمسائل الثانية. المسائل اللي هي لم جعلها. فانت فاهم الكلام. بس تفهم المسألة. ماشي? ركزوا بقى في ما نحن هنقوله. الى الرحمن الرحيم. معنى اصولها. هذه ورقات تشتمل طبعا العنوين الجانبية ديت. مش هو اللي كتبها ولا حق. معنى اصول الفقه دوت الى اه. السلام هي اللي عملها يعني. انما هو الكتاب بدايته. هذه ورقات وهذه ورقات تجتمل على معرفة فصول وطبعا التنكير دوت مقصودة معرفة فصول بعض الفصول مش كل الفصول لو كان قال معرفة فصول اصول الفقه كان يبقى هو قفض كل حاجة لما هو معرفة من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين اللي هو ايه لمؤلف من جزئين اصول الفقه جزئين مفرد أيه. قبل ما ندخل يعني عادة العلماء او سلب انه لما يبدأ يشرح فن يقول مجموعة امور حوالية موجود لعن بيقوا باكل. فبيقولهم ان مبادئ كل فن عشرة. الحد اللي هو التعريف. والموضوع بيتكلم عن ايه? ثم الثمرة. يعني عندما تاخد العلم ده ايه اللي يوصل لك الثمرة? ف... فضل العلم ده على بقية العلوم. ونسبته او نسبة،, نسبة العلم ده للعلم الثانية. يعني هل هو صرع عن علم? والله اصل عن علم. يعني مثلا مصطلح الحديث. ونحن اصول لعلوم تانية الفقه فرع عن علوم تانية ماشي؟ هو نسبته هو فين بالنسبة للعلوم يعني عشان هتعلمه هتعلم ايه قبله او لما هتعلمه هتعلم ايه بعده ماشي؟ محصول فين في العلوم دي النسبة والواضع من اول من واضع العلم ده زي ما هو مشهور مثلا في القول <تصفيق> نسبته وسط العلوم يعني هو في الهو مثلا جاينا عن اصول الفقه عشان يحوشيك شوية الفقه مثلا هو قرع عن مجموعة علوم القرآن والسنة والحديث واصول الفقه هو قرع عن يجي بعدهم يعني ما ينفعش واحد يبقى فقير ويجي يستمد الأحكام وما يكونش عارف القرآن والسنة والأصول ماشي النحو مثلا مقدمة اللي فهم اللغة فيبقى النحو ده هو تعلم آلة للغة الحديث اتطلع <تصفيق> <تصفيق> على الاحكام اوه. اضعهم ده تخدامهم الوحيد بس بما نيجي نقول له بقى. فين في العلوم? يبقى هو متفرع عن كذا وكذا. ويوفر لكذا وكذا. ماشي? والاسم الاسم ده بحكم الشارع? يعني اسم العلم ده هو, هو ايه? ومستمد من ايه? وحكم الشارع فيه ايه? مستحب ولا واجب ولا فرض كفائي ولا ايه من علوم? وبعض المسائل المتفرقة ويقول بقى بعض والبعض بالبعض اكتفى يعني بعض الناب اكتفى ببعض الحاجات من العشرة ده. ومنظر الجميع هذا الشرف. ففصول الفقه بقى. اول حاجة يعرفوها الحد. ايه هو? تعريف فصول الفقه. عشان كده هو بدأ الكتاب بتعريفه. فالنقصول الفقه ده. بعض الناب اكتفى ببعض العشرة دول. يعني ما يجي يشتغل في الكتاب ما يشرحش العشرة كلهم يقول جي يعني شوية حاجات كده بسيطة منهم ويتكع على الله يعني ما بقى بالاختصار ولكن منظر الجميع هذا الشرف يعني ما تبقى داخل العلم وعارف كل الحاجات ديت عنه تحوز الشرف يعني ماشي؟ فهو اول حاجة بدأ بيها حد أصول الفقه ايه هو أصول الفقه؟ هو مؤلف من جزئين مفربين أصول وفقه وبدأ يعرض كل واحدة فيهم فالأطل ما يبنى عليه غيره أصلا ما عرف الأصل فأمه عرف الفرع بالمرة وإن كمل الشفيدة هنا يعني والفرع ما يبنى على غيره هو التعريف يعني الحد الحد داله هو التعريف فكلمة أصول دي جاي من أصل والأصل هو إيه يبنى عليه غيره يبقى الأصول الفقه هيبنى عليه ما يبنى عليه الفقه والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للجتهاد ده تعريف مين؟ بالجوهيني فلو عن تعريف الفقه دو تي بقى اختلاف كتير ودوشة كتير قوي نبدأ نفتر بس التعريف دو تلاوي فهو بيقول ايه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريفها للجدهاد فهو كده بيطف الفقه على انه هو صفة الانسان الانسان لما يبقى عارف الأحكام يبقى تمو عنده فقه وممكن نعرف الفقه على انه هو المتائس فنقول الفقه هو ايه؟ الأحكام الشرعية نفاها لو كدبت الكتاب حتى هو ي من غير كلمة معرفة بعض الناس قال العلم بالأحكام الشرعية ما قالش معرفة فقالوا الفقه ما هواش علم يقيني فاستخدام كلمة العلم بالتعريف مش سليمي او انا بس بادوشك شوية لو ادلوقتي عشان ايه تعرفوا طريقة المنقشات في اصول الفقه يعني هو ده ده ده ابوهم يعني اقعد يفكر في حاجات ده كتير عشان يبقى المضامن ضبط جدا لان لو قال العلم بالأحكام الشرعية يبقى معناه أن الأحكام الشرعية هي اليقنية لأن العلم عندنا في التعريف ب probاطبوها قال وهو يطول العلم اليقيني ولكن المعرفة معرفة عموما نقطة غنية في العلم يعني العلم بالأحكام الشرعية يعني يعني يبقى ملم realms من أحد الله كان الفقيه ممكن يظلم الفقيه لو تعرف بعض الأحكام أو على عُظمها يعني ف Brosه Uns STU Wenns crianças كان أعطيها أكثر من ض باطن يعني تبقى معرفة أحكام الشرعية التي طريقوها لجداهاد طبعا التي طريقوها لج ممكن يقصد بيها ان الاحكام ديت اياتية من الاجتهاد يعني طلعوا الاحكام ديت باجتهاد العلماء. لما تعرفها تبقى انت فقير. ماشي? ادي توجيه. توجيه الثاني ان المتائل اللي بدون اجتهاد ما تبقاش فقط. زي المعلوم من الدين بالضرورة. او زي قبلها اللي ملاش علاقة بالاجتهاد والتقليل. اللي هي مش متائل فقهية. يعني زي المسائل العادية اللي موجودة في الحياة في شرق الشمس وغروبها ومشاركة دي مالهاش دعو بالاجتهاد يعني ان انت تعرف ان المية لما تبعد شوم دي شرب فتروة ده مش اجتهاد ده انت عرفته بالحواس بس والتجربة يبقى ده مش طريقه الاجتهاد ده ده مش مسألة فسخية. ماشي؟ فيبقى الحاجات العادية او المسلمات خارجة ما بين من الاحكام الشرعية ماشي؟ قالوا بقى ان المعلوم, لا المعلوم من الدين بالضرورة يخرج برأة الموضوع. يعني وجوب الصلاة معلومة من الدين بالضرورة. مش مش مسلم. ما يعرفش ان الصلاة واجبة. اذا معلوم بالضرورة. يعني ايه بالضرورة? يعني كل الناس مصرين اللي معرفش. يعني هو لو ترمى في اي مجتمع مسلم كده يبقى هو اكيد او كان اجهل الناس عارف فرضية الصلاة. وحرمة الخبر. وحرمة الذين. وده مناقش فيه برضو من بعض المجتمعات ممكن ما بقاش عارف فيه كده. طبعا ليس اه طبعا على الكلام ده كده اه مظبوط اصول الطب هو اللي يبني الشخص ماشي التي طريقه اجتهاد يعني معنى كده ان المسائل اللي ما فيهاش اجتهاد خارج عن الموضوع المسائل ما فيهاش اجتهاد اما ما تكونش مسائل طبيه اصلا بقى الشيء الاجتهادي يعني بتعرفه بالعاده او التجربه او غيره وده ما لهش دعوه أو المفائل اللي فيها اجتهاد يعني فيها أراء وستنظار حكم ولكا المعلوم بالضرورة فهي أه ما نقول الحاجات دي بقى فاعترض عليهم الناس المفائل اللي طريقها اللي هي معلومة من الدين بالضرورة اللي هي مش جاءة من اجتهاد زي مثلا وجود الصلط معلوم من الدين بالضرورة ده مسألة لمفائل الفقه ليه أخرجوه من التعريف فاحكاة نحن نشطرت إن المفائل الفقه هي بس لساعة الاجتهاد والمسائل اللي يعني معلومة من الدين بالضرورة تخرج يقربوا عليه فهموا مغيرين شوية التعريف لكن على التعريف ده هو مخرج المسائل اللي معلومة من الدين بالضرورة عشان كده هيبدأ يتكلم بعد شوية من بعد ما يعدي موضوع الأحكام دوت يتكلم عن العلم والعلم الضروري والمكتسب والكلام ده عشان يعرف هو ايه اللي خارج من الفرح ماشي؟ يبقى على تعريف الجويني ووجود الصلاة وحظمة الخمس دوت مش فقه معرفته وعدم معرفته ما يسميش الانس يعني هو تصريحه مش هو اللي هو ولكن هو مقصوده مفهوم بس احنا بنناقش الالفاظ يعني احنا مختلفين في مقصوده يعني لو واحد عارف كل المسائل المعلومه من الدين بالضروره ما بقى سخيف والا ما كانش تمام ما معلوم من الدين بالضروره يعني اي واحد الشارع عارف المسائل المعروفه دي زي وجوب مثلا وحرمه مثل الخمر وحرمه الذنا و وجوب نصف للشهاداثين عشان يبقى موسلم وكلام ده كله عارف اي حد لو جمع المسائل دي كلها ما يبقاش فقية ده معنى التعريف لكن احنا بنقش الالفاظ بالوقت ماشي؟ المسائل اللي فيها اجسهاد لما يجمع معرفة الاحكام اللي فيها اجسهاد يبقى فقية ده مسلم وده مظبوط وثمان من ذا بس الالفاظ اللي استخدمها تخرج حاجات من التعريف نشتريه. فاللي احنا بقى معتمدين اللي هو التعريف اللي موجود في الوراء ده. معرفة لو احنا استخدرنا نفس الكلام معرفة الاحكام الشرعية. وحطوا قيد زاعد اللي هو العملية. ومفهوم ليه قيد العملية ده واتعرفينه في طبعه. ماشي? التعريف اللي فاتت بتاع الجويني ما خبرتش لاعتقاد من المفاقل ده. المكتب او المكتبه من اجلاتها التفضيلية. الكتاب اللي هو اللي احنا بنقدرسه ديام لارضة. تعريف ده مكتوب في المفتسب كمان اتقفل في شبابي بقول له اي موبايل يوم بعد هو بيتقل الموضوع بعد كده بقى سلمه معاك مهم جنبها جنبها نعمل لنا. نحن يبقى القيد الاولين اللي احنا اضطمنا للتعريف اللي هو مسألة العملية. والقيد التاني ان بدل ما نقول التي طريقها الاجتهاد نقول اللي هي مكتسبة من الادلة التفصلية. كده معناه ان اي مسألة مكتسبة من دليل تبقى ديات الفقر. كده هيدكل فيها المعلومة الزين بضرورة وغيره. هو نفس المقصد ده في الالفاظ في طريقة مختلفة الالتياب كتب العلم العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتب فكزه تبقى عائدة على مين على العلم لما احنا قلناها المعرفة ممكنش في اي حل غيرا يكون مكتسبة بس وجه مش ده المقصود يعني ممكن يبقى العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتببة برضه م Luther بس تبقى عائدة في عائدة عالمين عالاحكام ونو يقول ان الاحكام هي المكتببة من الاديل التقصيلية يبقى ما يقول ان العلم يعني هذا الفرق ده هو علم الذي يكتسب من الأدلة التفاصيلية أو يقول إن الأحكام هي اللي يكتسب من الأدلة التفاصيلية عشان ما أقول إنه أقول لأسي قريبها الإجتهاد القتل الصحيح هو إيه؟ إن هي جاية من إجتهاد فهما صايغينها بالطريقة الثانية دي فهو مش إحنا يعني يعني العلماء بعد أن تفروا فقالوا إنه مكتسب من الأدلات التفاصيلية ده يدل على ان إنه هو اجتهد وغاية ما صال على المسألة طرعت بالمسألة الاجتهد وصمح حالية بعد كده بقت معيومة الدين بس لسه هي لسه في الفقه ولها قدلة والكلام. حتى وان كان دليلها دلوقتي الاجمع. ديلو. كمعات المفن يا احمد? لا احسن خلقين شوية في موضوع العلم دي. وان كان يعني الخلافات دي رضيه بس يعني فيش مشكلة. يبقى العلم اليقيني اوه كده يبقى هو نفع ان الفقه يكون ظندي. يعني أنا لو عارف بعض المسائل والمسائل نية أحكامها ظنية زي مثلا ايه؟ المتحر كفين ده يقيني ده الحديث اللي مستخرج منه حديث متواكر فوجود المتحر كفين أو جواز المتحر كفين بدلا عن الغتل الرجلين في الوضوء ده يقيني يقيني العلم بي بقيت مثلا الوضوء كلها ظنية يعني المضمضة والالتنشاق هل هي مستحبة ولا واجبة ده علم ظني فما نقدرش نقول عليه يقين لان الاحتمالات يعني ما نقدرش تخليك تسيقن هل هو فعلا واجب مضمضة للفنشاف ولا مستحب كده يبقى لو قولنا العلم يبقى انت حدثت قوي المفائل اللي انت يعني بتتكلم به وان كان حتى اللي قاله العلم اللي مش افضوهم كده زي ما احنا بنقول او داخل في العلم يعني هما يعودوا ينقشوا برضو يقولوا ان احنا مش افضونا ده هي منقشة لفضية لكن الكل بما فيهم الجوين اللي كاتب يعني حاجة تانية. لأ فوق مع الشمع. الكل قصده حاجة واحدة. يعني الجوين مش قصده من العلم المعلومة يدين مدورة برة لفقق. قصده كده. وان كان واقع عالم حتى لو يعني لو مش قصده كده حتى الالفاظ مستهف فيها منقشة ماشي? قبل ما يدخل فباب الاحكام. ما بكتير ب location الاختلى ما بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفرقية. عشان كده ايه كثر بناها كت rogueه tengo. ف... من قاعدة الاصولية والقاعدة الفقية. مفيش اي علاقة ما بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفرقية. ماشي. همουν مش شراء بعضه في اي حقيقة. القاعدة الاصولية بتستخدم عشان نخرج حكم يعني بنعمل القاعدة في دليل عشان نخرج بحكم إنما القاعدة الألثقية هي مجموعة الأحكام اللي هتصلح ماشي؟ ماشي؟ آه آه الأصول بيزي تشتغل في إيه؟ إن هي تطلع على يعني يعني خلينا نمثلها بإيه بالمثال بتاع المنجارين اللي إحنا كنا بربنا في الدرس ده واحد نجار وعندي شوية خشف هيطلع آآ عفش ماشي? نستعرف نتعلم. الله. اه. طيب فلنا نبدأ عشان ايه. اضبط شوي. الخشب اللي احنا نتكلم عنه ده اللي هو المادة الخام يعني. اللي هيستخدمها. ده اللي هو الادلة الاجمالية. اللي هو القرآن والسنة والاجماع يعني. ماشي? الادلة الاجمالية دي هيستخدم فيها بقى ادوات معينة عشان يطلح حكم. حكم ده اللي هو الانترين اللي بإحنا بنحونا ماشي بين؟ دوت لو يعني نشتغل قليلا قання føئوها مثلا طالع اüp وا Reid dan и ثاني وبه طالع chofe فهوها Dewantera دوت يجمعهم حاجة شبه بعض دي اسمها القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية بقى اللي هو الانترين الا الس فيقولوا بقى هل شكل عمل كذا ده ضейств م Pret a مليش ازاي ولا مين اللي عملوا ولا نستخدم فيه خشب نوعو ايه ولا متنجد ازاي ولا الكلام ده ماشي ممكن الانترهات ديات نقول ان هي شبه الطالوم لو اشتغلوا عمل طالوم فالطلوم انتري شبه بعض فيجمعهم قاعده واحده وان كان الانترهات دي في باب والطالومات دي في برتال في هي مجموعه المسائل الاحكام اللي طلعت وان كانت ماشي لكن القاعده الاصوليه هي مين بقى الادوات اللي كان بيستخدمها فالادوات اللي كان بيستخدمها عشان يطلع المسائل دي هي مين القاعده الأصلية. اللي طلعوا هي دي القاعدة الفقهية يعني هم مش مستركين مع بعضا في اي حاجة غير لفظ كلمة قاعدة ورغم من كده نتطلقها ماشي يالك كريم كمان ماشي عمو المشعور طيب ماشي احنا بجبيسة ونعارف ان هم <تصفيق> مش كده ندخل في ذا بالاحكام الاول احنا ايه اه نبص بصة اكتبش على هاتف معاليش نتقلبوش التعريف بتاع اصول الفقه ان ده احنا فوتناه هو هنا عرف اصول الفقه من ناحية ان هي مفردين كلمتين مفرطين يعني لكن العلم على بعضه عشان نكمل بقى العشر حاجات او يعني اللي نقدر عليهم منهم لحد خلاص عرفناه من ناحية التركيب ان هو كلمة اصول وفق لكن لو من على بعضه ولكلمة على بعض يبقى تعريف تاني اللي هو مكتوب ده طرق الفقه الإجمالية أو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحالة المستحيلة ماشي هو الطراحة ده تعريف بالأجزاء حتى أنا معلم الأجزاء طرق الفقه الإجمالية دي اللي هي الأدلة الإجمالية احنا هنجيب الفقه منيه ده أول سؤال احنا يعني هنتكلم فيه في الفقه هنجيب الفقه ده منين يعني نروح ندور فين عشان نطلع فقه المادة الخام بالضبط ماشي؟ فيعود يقولوا بقى مثلا القرآن ده مادة خام للفقص يعني تروح تدور في القرآن تطلع أحكام واتروح تدور في السنة تطلع أحكام هل تدور في شرع من سبق؟ تطلع حق وإذا لأ يناقش بقى المسألة دي امتى وامتى؟ هل تدور في عمل الصحابة؟ برضو احتمال واحتمال دي المناقشات كلها تحت جابة ايه؟ هي فين المواد الخام اللي هي أدل في الفقص منين هو الدليل؟ الاجماع فاحنا بنناقش هل يصح شرعا من قبلنا هل يصح عمل اهل المدينة ان هو يبقى دليل هل يصح الاجماع ان هو يكون دليل هل يصح القران ان هو يكون دليل ونقعد نناقش الحاجات ديت وعلى اساسه هنبني بعد كده بقى الفرقه فما مذهب يكون معتمد ان عمل اهل المدينه لا يصح ان يكون مذهب صلح يعني اتمنى هو يكون دليل للمسائل الفرعيه وبعد كده يستدل بيه في مساله فرعيه طالما يبقى ممكن نقول افضل دليل المساله دي عمل اهل المدينه ما فهنا هيبداوا يختلفوا بقى ممكن مساله يكون عمل اهل المدينة فيها حاجه معينة فيقول مذهب معين بالاستحاله المساله دي بناء على الاصل وهو معتمده وناس ثانيه اللي كانت مش معتمده الاصل تقول ان المساله دي لها مستحبه ولا حاجه وممكن الموضوع يوصل للوضوس ماشي يبقى ده اول مبحث اول مبحث هو مين هي الادله اما في مسلمات اللي هم الثلاث الاولين والرابع ما غير يعني بسيط القرآن والسنة والاجميع مفهونش خلافات والقياف مفهوش خلاف اللي حاجاتنا دروعة جدا اي يعني اللي احنا هنجريبهم نهار ما... اما الثانيين دول من اهل السنة برضو تمويلوا ليه من اهل السنة او ما له مش مبتدع ولا حاج هو خرف القصوم ماشي بالحيوني معنى ما, ما يخرجوا للبدعة مش عارس يعني ما علينا يا بس يعني من الاهر السنة اللي هم غير دوري ما فيش حد مخالف في مضالق يعني تقالوا مين دوني الظاهرية بالمناسبة اللي ما اعرفش موجودين من قبل ابن حجم الحجم الظلور الموضوع مش هو اللي عمل الظاهرية او ضلوروا بس لكن الأندلس متعت ما تعملت وهي هو الظاهرية وكانش عندهم غير الظاهرية والملكية لأن الملكية كان المغرب العربي كله ملكية فبالتالي المذهب اللي دخلهم هو المذهب الملكي فدول كانوا أهل السنة احنا في المغرب في الأندلس والظاهرية طلعوا بقى من الأندلس وفضوا موجودين لغاية ما انتهت يعني لكن ابن حزم هو اللي يعني أفصل على الموضوع وفضل ينظر عليه إنما هو موجود من زمان بجريد قصة توبيت ونفسها لما يقعدوا له عارفة قصة. الحاج كان غني جدا انه يعني شبه الامير كده. فدخل معد عناس المسجد مرة. وهم عمدين بقى يدرسي ويعمل له مش عارف ايش. قاعد. يعني يشوفهم بيعملوا ايه العالم دي يعني. فواحد ام انكر عليه. عشان يقوم يطلل لحياة المسجد لانها واجبة. واجبة على الظاهرية يعني يقوم تصالف انك لو تصلي خلاص بقيت واجبة. فما ينفعش يسيبه لوقت كده يعني. اي ام صلي. مرة بقى من داخل. فيهم بقى. فصلى الاول. فانكروا عليه برضو. كانت بعد العطر. فانكروا عليه لانها حرام في الوقت ده. فبقى كده بقى انا ايه. مش فهم اي حاجة. انساءات الوقت هيتعلم. هتعلم موقت دير يعني. طيب. هذا المبحث الاب PM or know other tools الهدوات اللي استخدمها كيفية من الأدلة الإجمالية ماذا أكيد؟ هي طرق الثقة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وارسسوسات؟ لوما بتمها قواعد للطنباط ماذا أكيد؟ اللي هي القواعد العصلية إذا القواعد العصلية هي الحشقة exponentially من البيض ن behind us ناقشة الأول هي إيه الأللة وبعض الكتب مقتطرة تهمل منقشة الأدلة زي ك EPA الليل ما بين اشي اوي موضوع الادلة يعني مش داخل في مسألة النقاش هو القياد ايه دليل من القياد مثلا يجائل او لا مش داخل في النقاش ما بين المباهب وبعض يعني يقول كده بس حاجة ايه طياري يعني ماشي قاعدة الطنباط هي قاعدة اصولية اه تبقى الامر يفيد الوجوب مثلا اذا خلق من القرينة دي قاعدة قاعدة من قاعدة للطنباط قاعدة من قاعدة الاصولية طوال الامر ده كان في القران او كان في السنه يبقى يفيد الوجوب ان مثلا السنه القوليه مقدمه على السنه الفعليه دي قاعده في الترجيح لو كان عندنا فعل مخالف للقول يقدم القول على الفعل يعني الفعل ممكن يؤول لحاجات كتير يبقى هو المقدم طوالا القول والفعل دول كانوا في القران او في السنه او واحد هنا, واحد هنا أو على الفعل ماشي إيه اللي هي القواعد ثالث باب مين اللي يتخدم الأدوات ناشي حال المستفيد وطبعا بالتالي بعضهم قم يكمل الموضوع وقال الأحكام اللي هتطلع بقى المنتج اللي هتطلع ياخدك حاجة من البجاج اللي هي الأحكام يتقال عليه إيه بقى يعني أنا مطلع الحاجات دي أقول إيه فتستخدم الأنفاظ الآتية إما واجب أو أحكام الخامسة التكلفية أو الأحكام الوضعية أو فده الباب الأحكام اللي هو يعني ايه؟ أول الأبواب ده المنتج يبقى احنا عنه هو القواعد بقى دية تتنقتم إلى قواعد لغوية وقواعد شرعية يعني الأمر يفيد الوجوب دوت ايه دليله؟ ما نحن نجد نقشه يعني ليه الأمر يفيد الوجوب؟ فله أدلة من اللغة وله أدلة من الشرع وفي بعض الادله اللغويه تقول ان الامر يفيد الاستحباب وبعض الادله الشرعيه تؤكد ان الامر يفيد تقول ان الامر يفيد الفعل والله يعرف يطلع طريقه واذكر انه قاله ان الرحمن الرحيم فبدأ بعد كده بقى إيه في الباب الأول اللي هو الأخير في ترتيب ناحنا اللي احنا اتكلمنا فيه ده فده هو باب الأحكام وقونا من بينتهي منه تبدأ بقى الأصوص مظهر باب الأحكام ما هو إلا تعريف لشكل الأحكام اللي يطلح المنتجات اللي الله لما البتاع ده يطلع شكل عمل إزاي نسميه واجب وما يطلع شكل عمل إزاي نسميه سببه كده يعني لكنهم ما بيقولش إيا إيه الواجبات ولا إيه المتحبات وأقول البتاع اللي وط عشان كده هتطلع الخلاف مبين الشهير عندنا كلنا مبين تعريف الأصليين وتعريف الفقهاء في موضوع الواجب لأن هو مبني على ايه؟ تصور كل واحد لهم للواجب فالأصليين سلامة بحم الله خاشد دلوس الأصول جنب جزء انا كان يعني مرة اللي فات الجزء هو المرة اللي دلوس اللي... <تصفيق> <تصفيق> نيني كميواطر <تصفيق> لو عايزينكم. الخلاف مبني على ايه? في موضوع تعريف الفقهاء وتعريف القصوبيين. ان القصوبيين بيخطوا الفقهاء. الفقهاء بيخطوا المكلفين اللي هيعملوا. فالقصوبيين بيقول الفقهاء ايه? لما تلاقي الدليل بيقول الله عز وجل امر بدا امر لا يجوز خلافه اللي هو الامر اللي يعني بقى ده ستميه ايه؟ واجب التاني بقى بتكلم العوامة بيقولوش بقى لما تلاقي يا ربنا لا هو اللي يقول لك عليه واجب تبقى عارف انك لو عملته هتخفض ثواب ولو ما عملتهش هتاف ماشي؟ ده كل واحد بيوصف اللي هيشتغل بكلامه الاصول بيوصف القاعدة للفقير عشان يعرف هيشتغل بيه هيبقى المنتج في الاخر لو طلع ان ده امر يبقى ينفررن الوجوب من التحباب. لو لقيته أمر ده جزء مخالفة فيه يبقى دوت واجب لو لقيته ده جزء مخالفة فيه يقول إنه هو مستحق وطبعا يعني عشان يفرقوها وإن كانت الفريق العرضي فقال الأصوبيين يسموه الإيجاب مش الواجب يعني يقولوا الإيجاب هو إيجاب الله عز وجل على المكلفين يبقى التعريف الخطار بيكلم على خطاب الله إنما الفقهاء بيكلموا المكلفين فأقول لهم ده هو واجب كأنه أمر يعني مش, مش الخطاب يدل على الإيجاب هو يجب عليك لا ولكن ده تفريق لفظ يعني حتى بعض الفقهاء يقولوا عليه إيجاب وبعض الوصولين يقولوا عليه واجب زي هنا يعني هو الأحكام تبعك واجب مش إيجاب ولا حاجة فماه واجب أيوة ما ماشي كل الموضوع على دعائك الفقهاء بما إنه مختطر فالله يراه واحد دسة استدائي طيب اه اكيد هو ليس اطرع من شوية كنعارف شطر. صحيح? هيبقى الموضوع ماشي شوية. تلم من لما وبعليما تجيس انتن? تقول يا عم ايه. معكم كتاب؟ حتى ما اه كتاب? اه. احبتك كتاب ما كنتوش? ايه. إذا هو عرف التعريفات كلها على تعريف القهائية وطبعا الفرق ما بين تعريف القهائية والوصلين ده أحيام تكليفية بس في الأحيام الموضائية شبه بعض فعل الواجب هو إيه ما يثب فعله ولا يعق... و... ويعاقب تاريكه والمستحب أو المندوب على إيه ما يثب ولا يعاقب تاريكه والمكروه والحرام عكسهم المباح وهو هنا ادخله على خلاف منقشة الكتاب اللي انتو كنتو اه اربع كان بيناقش هو المباح ده في الاحكام التكليفية ولا مش في الاحكام التكليفية وده خلق لنفاش تكليفين. تكليفين ولا تكليفين? دعما هنالفة هنقول بقى التعريف القسمين. ده التعريف الفقهاء اللي في اه اللي انا كاتب هنا ده عارفش. على الكلام اللي هو بيقوله دوت ان هو ما يوسف عيل ولا يحقق تريكه بالمباح جوه الأحيام التكلفية انما لو هو بيفكر ضي الأصليين الأصليين بيفكره ازاي خطاب الله عز وجل بالفعل او الصرد طيب مفيش خطاب الله عز وجل بالإباح طيب لا فيه طيب اه او لا دخلتهم في الخلاف هل المباح احكام التكليفيه اه في يعني حق ربنا عز وجل يخاطب المكلفين ان ده مباح مش كده اه كتير جدا ده بناح عليكم رفعت ال الي يا اشهر بلا في المباحث في القران صح او حلل لكم ثانيه تعرض تعرض بخطبه النبوي دي مباحه طيب بقيه المباحات لان اكثر المباحات مش مش خطاب بطلب المباحات سقوط الشارع عن التكليف سواء بالامر او النهي قالوا يبقى المباحات ان مش خطاب التكليف المباح هو ان السكوت عن التكليف فتمول حكم التخييري ماشي وده مش ناحيه كتير عامله كتير. قابل او في شبهه بالتحريم يعني ممكن في انها حرام زي التعرض بالصخب دوت ممكن ضمن المحرم او هي حيله على حاجه حرام الحيله جائزة ربنا عز بعض الصيام لعموما للسحباب أوه. بس هو في الصيام احنا متخيلين ونبقى حرار هما كان الصحاب المتخيلين كده او يعني يبقى ليه الرمضان شبه نهاره في الجماعة اكل وصربه بسه كان في الجماعة فنزلت الاخر انت وضح انه ده مباح وكون اوضحت انه مباح يرجع بقى للنباح القطلية بس هو الجماع ده مباح مهواش مستحب مستحب لو بقى بلنواية لانت طريق ده كده بقول ابتدائي الاصول. اه مش, مش عقده الاول يعني. ده يعني عشان اه مناشي كده هو ده التعريف الاكتر انه بطنة التانية. ايه. مش مشكلة لها. طيب. التعريف التاني بقى ده هو تعريف الاصوليين ان انتم عارفينه. الواجب بسحيط هيبقى ايه بقى? ما طلبه الشارع طلبا حاسما والله متحد ما طلبه الشارع طلبا حاسما غير حاسم فلو الفايته بقى المطلوب او الحرامي الحرامي الاول يبقى شقيه وهو ما طلب الشارع تركه طلبا حاسما طلب الشارع تركه وطلب غير حاسم ده يبقى المطلوب الموضوع هيبقى ما سواء الشارع طلب او تر ماشي ايوه الغلط عليه انا <تصفيق> دلوقتي ان هو ما يعاقب تاركه او لا يعاقب ساعاته يبقى يعني الحرام ده احنا بنقول ايه ماثب فاعله ماثب تاركه ممكن واحد يعني يفعل الحرام ولا يعاقب فاضافوا القيد دوت ويستحق العقاب وبعدين نفسع قررت على القيد قال لي ايه تقول يستحق العقاب هو يعاقب ولكن لو عوفي عنه يبقى من غير القيد مفهوم ان هو يستحق العقاب ولكن ممكن يعني العفو عن بعض الناس ما ينفيش ان الناس ما ينفيش القاعده ان هو ده عليه عقاب تمام ماشي نركز في كل عندنا بقى اختيارين في الموضوع ده. واحنا مشينا دلوقتي ببطء فينا. عشان نستوعب شوية الاسئلة يعني اللي سيبقى في المغوى كده. ممكن نكمل على نفس المنوال وممكن ارجع للمنظام اللي احنا اللي انا شرحت بيليه وراءات ده من شهر كده ايه? بلا بلا ايه? ايه? جريت حرب دي. ايه. ايه. ايه. ايه. ايوه هو حضر درس كده وميشي مش اي حاجة خلصناك مرتين فانكم انا حدنا اول مرة لغاية نهاية العام والخاص يعني لغاية الامر والناس لغاية طفل 14 خلصنا غاية 14 اول مرة ثاني مرة خلصناك كده لا لا لو, لو مشينا كده ممكن نعود مثلا ايه اربع مرات خمس مرات بكتير اه ان شاء الله يعني استهلا نمشي كده عشان ما يبهاش محووذين يعني اخرع شوية يعني انت افتح شويه هيكون ده شهر ده كتير هناخد في الاسبوع بقى ولا حاجه شوف بقى الثلاث او الاثنين ممكن نخلص بقى الثته والاثنين اللي بعد لو انتوا تقدروا يعني مات. يوم في الاسبوع هيبقى فعلا زي ما انت بتقول كده بقى وشين يوم, ال... يوم زيادة في الاسبوع <تصفيق> لا واحد لازم نمشي افرع من نحن يعني يعني هايزين نخلق اللي يكون هو خلصه وهيشترحه مرتين مثلا ازاي من يومها بحيث نباش لو بيقرا فيه بيدي لسه عليكم في الكتاب الكبير يعني طيب نمشي ولو الدنيا هو نبقى مفرر طيب كنا بيقول ترك المحرم فبيقول اول حالة لو المحرم ده لم يطرق عليه على باله افضل مجاش في باله في اي حاجة فالأيض تركه هو مفروب لوحده ومجاش في الموضوع فمكوش إيه،, ايه سواب لو كان بقى جاله المحرم ده طرق على باله او تهيئت باب المحرم وطرق امتثالا ده امر الله عز وجل يبقى ده اللي هو يثيره وهو ده اللي داخل المحرم لو هو طرق عليه المحرم او تمناه. تمناه بس هو لا يستطيع فعله. فدوة يأسم. قال لي هل يأسم زي الفاعل بالظبط? واليأسم بالنية على خلافه. فارجح الشيخ روعة يمين طبعا المشهور ان هو يأسم بالنية. والاحتجاج على ايه? فهو بنيته فهما في الاسم ثوائل. الحديث فعل اربع نصر. ناشي. هو حديث الناس اللي قاله ان هو يثاب زي الفاعل بالظبط. يعني حديث اقوم قال ان هم في الاسم سواء واحتجار شيخ العطايمين بس بكلمة فهو, فهو بنية هم قالوا ان هو يأسم بسبب النية مش اسم النية يأسم بسبب النية ويأخذ نفس الاسم الساعة تانية وإذا امطقة المسلمة متفاهمة فلنقاتل المثول في, في, في النهار ولكن طبعا ممكن يعني نعود نقاش في الاللة كيفا مسلا من حديث امطقة المسلمة متفاهمة دوت فهو امطقة المثول في النور. ممكن يكون ال ال القاء اللي هو ال القاء اللي هيتكون النهارده واثع مسلم المقتول ده ذكر لانه هو يا الحريص على قتل صاحبه برضه ممكن يكون هو اقل اسم من مرض ان هو كان ما بال ممكن يقال ان هو قتل المحرم كمان هو قتل هو الانقضال مش القتل ماشي فطبعا مش مهم النقاش المهم ان هو هيئ الثالث اللي هو الحاله الرابعه بقى والاخيره ان هو ساعه في المحرم عادل عادل و... ومنع. ومشي اه ومشي في الموضوع. او عدم. او عدم دوت يعني ايه? لو تيسرت الاسباب للفعل فده كده يتساوب الفاعل على كل الاخوار. ماشي? او لو رجع في النص يساعد او. رجع في اي وقت يساعد. رجع في اي وقت يساعد. يساعد معنا اللي فات اللي هو فرق. يعني واحد قسيا نص المعطية. وبعدين تب منها او تراجها. يعتم شوية اللي مش في نفس المعطية وبالسبع الفئة. ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ نصدرها نصدرها عندنا ايه؟ اول ما تأتي الحرمات يعني او حتى الطعاب تأتي الاول خسر اللي هو ما يوقع تقلب الانسان من الفعلة والسرك. ماشي؟ ودي لعليها اسم ولا عليها تواب. وهي تبقى ابصف الامور لو, لو تدفع ده. يليها? بقى بالخاطرة. ايه? لا مصنعش الارادة. الارادة هم كل دون. مش هيك ازم المنور ايه? يفعل خاطرة ايه? مش هده? اللي هي الفكرة. تفكر في الموضوع ده او. اللي هو زي ما نقول ان هو ايه بيحط الخطة ان هو هيعمل كزا. يعني مثلا زي ما انت بيستطط كالجدول بتاعك. لو هنوصول الاثنين والخميس اللي جايين مثلا. ده كده الهم. العزم بقى اللي هو <تصفيق> معلومش الزن بقرة. <تصفيق> الزن بيبدأ بالعزم. العزم اللي هو بدأ بالفعل. ولكن لسه ما بدأش. يعني الخطة وضع التنفيذ يعني. ولكن جيه يطلع مثلا من البيت قصه في البيت. ايه ده ده ايه? بعت القلب اللي هو سابق الفعل مباشرة. وده اللي علم الاس وعليه السوايب. فلو قاتل المرحلة دي وترك ياخد السوايب. فلو قاتل المرحلة دي ولو ولم يفعل المعطية ياخد العقاب باقي. كده الفعل. فالعجم الفعل اثنين في, في الاس طيب ممكن, ممكن طبعا ممكن طبعا نحط العادي بيها وبالنين. يعني ما بحبش هكوف كتير تفاصيل انت يتاب وانت يعقب والحاجات دي عاستيسا ما ينبانيش عليها حاجة يعني بس يعني كلامكم صحيح يعني طيب ممكن حاجة تانية هو الوقت حاجة كتير يعني طيب هو قال في الكتاب هنا والأحكام وثابعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروف والصحيح والباطل الصحيح والباطل ألحظهم بالأحكام وخلصهم ألهم فرع وغير على بعض ومنتهينا وين كان في التقديم بقى الصحيح والباطل دول من الأحكام هي فيما ركز قالوا الأحكام الوضعية هي اللا تكليفية خلصوا الراحة التي مكون They just use them for a better الصحيح والباطل غير الخمس دول مدربة الأحكام الوضعية. والعلماء حصولهما لأنهم كامتا كمان الصحيح والباطل والشرط والمانع والسبب ضعبه للرصة والعديمة وضعبه للرصة والعديمة دول ما هو مش حكمه ضعي لأنك لا تحصل الرصة تدقلك من واجب إلى واجب تاني فيبقى هي وقت تكليكي مش حاجة الشرط السبب والمانع جنب الفشول بس طبعا عشان تلاقي يعني التقاطع ما بينهم والاشتراك ما بين الصحيح والباطل والشرط والسبب والمانع حاجة توصفهم على بعض كده ما تلاقيش يقول بقى ايه الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني ايه يتعلق به النفوذ ويعتد به النفوذ دول بيتقال في ايه في العقود ولاستداب يقال في العبداية يعني يقول الصلاة اللي يعتد بيها هي اللي قتت اللي كانت مفروضة عشان فلو اعتدنا بالطلاة المعينة يبقى الانتان مش مكلف بقعدته افقطوا عنه الواجب يعني ولو كانت مستحبة فان احنا نفتلعون العقد النافذ هو العقد اللي ايه؟ يترتب عليه فسوط فلو عقد بيع يبقى ينتقل السلعة من مالكها الاصلي للواحد التالي وينتقل الثباب الثباب منحي الثباب <تصفيق> <تصفيق> والقصة هي مش قضيطنا ومنها ايش هاش لك مقصول ولا بالقصة انا بالنقش في مساقطة الصحة والقصة يعني انت يكون جاثر ويطلط يعني يكاثر الاعتقاد انه يعني يطلط الفيق بيحكمها الضغط الصحة والفتد صفة واللي في القلبه لقى صفة يعني انه لو نوى صل الضغط لهم صفة صل الضغط خلاص صل الضغط المسلمين اللي يأخذ المسلمين في ركة معنى بلاسلام. يعتد به اللي هي الصحيح ده هو اللي يعتد به يعني العبادة دي باسد صحيحة يعني يعتد بيها يعني اجزائته عن الفعل. يبقى الفعل ده انتهى. مش مطلوب منه عاد. ماشي? ولكن ما بيوصفش العقد بالاعتباد. بيوصف العقد تمام؟ والباطل يبقى ما لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ الإضافة للفاتب ده حرام كما يعني لو كان حاجة فاسدة نعم يقولون ان هي فضاة فاسدة أو باطلة يحرم الإنسان إثيانها يعني ما يقول له أنا أخلص لا بطلة. يعني مش أخلص لا ف... فممكن نكملها دي خطة خانية دي بقى معظومة لكن إثيان الفاتب العبادات حرام وفي المعاملات حرام برضو يعني واحدة يقولي ان العقد ده باطل ارض زي العقد الغيبوي مثلا. او عقد ما يتوتبش عليه اشعر ويعني ما ينفعش الاختراض ويبقى لسيولا هعمله يعني مش مهم باطل باطل. يعني بيننا دون بعض كده هي مش الحياة. يحروا. فكل فاسد تعاطيه حرار. برضو دي قصة ثانية. الاختراض من قصة ثانية من الاشتاع دي. الثلاثة اللي بقين بقى السبب والشرط والمنع. السبب اللي هو ايه? كعبنا فيها اه. مش مهم بقى بتعريف. بقى دي جنة. اللي هو لو, لو وجد السبب ده. اللي مترتب عليه. مش محتاج حاجة تانية عشان يبقى موجود. يعني هو بنفسه كده لو موجود يوجد اللي بعدين. نضرب امثلة دلوقتي. الشرط لو موجود. محتاج معاه شوية حاجات تانية عشان الفعل يبقى موجود بس لو تقد يضمر الموضوع خاص وعكس الشرط المانع لو وجد المانع مش محتاج حاجة تانية عشان يضمر الموضوع لكن لو تشغل المانع في حاجات تانية شغل تانية عشان الموضوع لا يبقى موجود ماشي كده؟ فتلاقي بالتعريف كده انتبهض ما يلزم من وجوده الوجود بذاته يعني هو الوحده لو موجود يوجد الفعل وما يلزم من عدم العدم لذاتي هو لو لو الواحد موجود لذاتي هو بس موجود يوجد ولو معدوم يعدم ماشي طب كده يبقى انت معندك شي غالبا اه سببين لحاجة لو السبب موجود بقى السهل لدى موجود اوه ولكن ممكن يكون عم شروط كتير لحاجة مقينة او موانع كتير لحاجة مقينة بل ده عشان يوجد لازم شروطه كلها دي بقى وموانعه كلها دون ده. ماشي؟ تبا الشرط ما من عدم العدم. لذلك عدمه بس كافي انه هو يعدم الموضوع. هو ما يلزم من ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم طبعا. ماشي؟ اللي هتقول ليه؟ والمانع العكسر. ايه؟ الشرط. الشرط واستغر بعض الفرق الوحيد. ان الشرط محتاج معاه حاجات تانية عشان يوجد. يعني مش لوحد يجين. لكن هم المشتركين ان هم الاتنين يعدموا. لو ايه؟. طريق. خلينا هنتخطى بحيطة دية نقول الامثلة الاول عشان ما يضعي يوضح وبعدين نرجع لي ايه الفاسد السبب دي ايه? زوال الشمس مستمان? من كبد السماء ده سبب لوقت الظهر. فوقت الظهر يبقى ينته لما تزول الشمس. فزوال الشمس دوت هو السبب. فلو جالب الشمس يأتي وقت الصلاة ولو ما زالتش الشمس حتى انضفق افضل دخول وقت الصلاه وقت الصلاه يعني مترتب على دخول وقته بعض الناس ده ما بيليه دول في بعض قال يعني ايه نقول مثلا ان طلوع الشمس الفجر سبب لدخول وقت الفجر ودخول وقت الفجر سبب لوجوب الصلاه طب بنقول على ان هو الشمس الفجر وخلاص. اه. عشان الفصل ما بين اسباب دي وبعبار انهم مرحلتين. ممكن يدخل الوقت في الاستثناءات من غير الشمس ده. في حالات استثناءية. فاهم مفصلين مرحلتين. ماشي? ولكن ده يعني ايه يعني معاني كبير قثر يعني. اه لطرف كبير يعني. ضبطه بس ايوه ماشي ده لسه البلاد بقى لفوق قوي او تحت قوي في طره الارضيه هيبقى عندهم كده اه مشكله الاصول مشكله الاصول ان اول اللي كتب فيها المعتزله وتلحق الاشاعره ومتاخر قوي يعني بعدهم مثلا باربع او خمس قرون عمل ما حطوا كتاب اه بس اللي كتب بقى الكتب بعد آه. كده حتى الشافعية اللي كملوه اللي حطوا بقى الزبد العلم يعني ودخلوا في المناقشات الشيحة مكانش حد بيناقشه ده هو كتب كتابه خلاص يعني مكانش حد أصلاً بيفكر في الموضوع في انما عشان يناقشوا دول بيناقش دول يعني معتدلين حتون بيعشوا نقشوا بعض وعندين الاشعارة بيناقشوا بعض وبيبضوا على الكلام ده ثم مبني على اربع كتب اثنين للمعتدلة واثنين للأشعاعي واضح الموضوع بعد كده شروح الكتب دي والسفارات لغاية حتى الكتاب اللي معنا ده الجويني ما هو أشعاع؟ يعني تمام في الغذالي فضل أشعاع اثنين في الأشعاعي واضح كده بقى المعتدلة قد عبد الجبار ده واسع نحن بعض النفط عليه كافر من <تصفيق> كتب العتداء <اللي عزيز. تصفيق> وكتب بأهم كتب فضل فضل فقصة يعني الصلاحة الصلاحة الصلاحة الصلاحة فأرهقت الناس جداً في إن هم يشيلوا من الأصول الصلاحة أسعر الإعافية زي ما عملوا كتاب التفسير برده بعد من النخشار إما كده أكثر بيتفسير بعد كده عشان يطلقوا منه الكلام بتاعه جميل جدا يعني أفضل علم بلاغة في القرآن بقرآن جميلة جداً بسهو أضايع فقاله يشيله وراء بقى الحاجات هاي هاي من شارك؟ جويني والغزاري دول شعيره اللي الله. عايز انت عارف واربا قطر. مش دلوقتي. طيب. المثال الثالث. اسباب الارض. الانسان لو كان نسيب. في بينه وبين الميت ده نسيب. او نكاح يعني زوج أو زوجة او او ثلثة مكتوبة ولا الولاء اللي هو ايه? هو وليه يعني هو اللي اعتقه. فلو العبد ده انا اعتقته فانا الوليه بتاعه. لو ماتوا مالوش ورثة اريفا. فالولاء ده هو واحد من درجات ايه? الارث. فدول اسباب الارث. لو هو بالسبب من دول اريف. لو انا برر سلاحة دولي ديش نعرض خصف. كده موضوع السبب? شيء? يعني مين اللي حق لهم الارث? اللي في النكاح ده هو وبعد كده النسب ابناء واباء وفروع والشجرة بقى تتلعيها كلها والولاية. مين قبل مين? ملوش دعوه بالسبب دلوقتي. بس اللي في القصة دي منحقه من طلبه بالارث. وبعدين بقى نقوله بقى انت مالكش عشان كلان ده اصبق منك فهو اللي الارث ومش قارفين. بيخططة خانية بقى لولباب كله. ايه? الحاج ببقى اه فلان ده يمنع خلان او فلان دوت يخيبقى. السبب يعني مثلا ال ال الاخت الوحدة او البنت الوحدة لها نص لو جات واحدة كمان يشتركوا في الثلاثين. لو بعشرة يشتركوا بابا في ايه? في دول. يبقى عشان البنت تاخدوا نص لوحدها لازم ما يكونش لها اخوة. لذكران ولا اناس. اول ميلي واحد بقدوت شاطف اول. يعني السبب في هو يضيع الله المصد يخليه السلس على الاقل. الا كان لو كان ولد ايبقى الاسم اتبه من كده يعني. ماشي? الاسم اتبه. الاسم اتبه. الاسم اتبه. ده بقى مانع هي في المواينا. اه. وديه الاسباب بس. الاسباب بس. ولا انه هو. ولا السيد يارف عبده. اللي اعتقد لو ملوش ورقه لا ولا عمب مناطق او مناطق طيبين لا طيب العرض طيب الشروط تقبل القبله شرط صحه الصلاه الشرطه دي ده شرط قبول الاعمال فقد نهر الحره وقوف العانه وثمن الامن الامن شروط للزواج من الاما يعني الإنسان ما ينفعش يتزوج ااما إلا لو معهوش مهرة حرة ولا معاه فمن اما ويكون يخاف العناس تلات شروط لو انتفى شرط هو لو, لو سقط شرط ينتفي الموضوع مش دافع لي الشرط لو عدم الشرط يعدم الشيء فلو هو معهوش لو معاه مهر الحرة فقدام مهر الحرة هو ده واحد من شروص الزواج بالاماية. وخوف العنس وثمن الحرة. فلو استلق شروص الحقيقي فعسى ينفع يتزود باما حرة. ده مهره بس ومهره حرة معاه اقل شوية. ما يجيبش اشتري اما لأ هو ثمن الاما اكتر من مهره. ثلاث انا بس ام كتبت اتنين وبدأ انزودت واحد اتنى حتى هو وثلاث شروع. اه كم تجده ما هو بقى المثال ده واضح شوية. انه لو انت من مش عاركين اطفال الباب فيا هم? مهر الحرة. ثمن الامة. او كوف العنى. انا كنت ناتي بس ثمن الامة وبعدين ضد. ده يشتريها ويتصرر. ويتصرر به. ينكحها وهو املين ده مش مش او بتعدش في الاربعه ماشي هيشتري امل بيها من غير لوائي عشان يتجوز سما لواحد ثاني ان امل دي مش صاحبه عشان يتجوزها وما فيش واحد يتجوز امل ساعتها ايه عبد القوي دي كفر طالما لكن هو لو ما هوش يشتري امل يتصرف بيها يبقى يعمل ايه يتجوز واملت واحد ثاني فيديله الموه للرجل ده. ويتجوزه. <تصفيق> لأما عزقها واش تفضل للأما بتاعك. <تصفيق> اما هو ساعتها هيوم نعزق. لو اتجوزت بتضنح. اه تخدمه بالنهار. وتقعد بيه في الليل بيز بيز بيز ولسه أما زي ما هي. اه. بالنسبة لأما ممكن تتجوز عبد. لأما تتجوز عبد. وتفضل عن السيدة هؤلاء اتنين ملكي السيدة ولكن ما لسه راش به لو وقبل ما تتجوز الرجل اللي هو سواء كان عبدا او حر ده. لو كان الزوج سابعه طره بيها فاستبرق الرحيم تقعد ثلاث شهور ثلاث دورات ما حامل ولا زي من يوم ده يعني ليها بعض الحظ بس مش كتير يعني مش زي زي الحره هو مش زي زوجها ثلاث اه لكن ما لهاش يعني هو لو متجوز من الاحرار ما يتقسمش معاها في الايام لو متجوز ثلاثه منهم امل يقربيها ما بيعش نالية وفين نالية ما يقسمش زي بعض يعني وبعض ما لوف توقيت جويز لله مرحبا زي احتجاب الزمان بس بدري اوه قبل ما يجي اماؤه تاني وانا في ايه نفسنا مدربتوا على الان انا حاولت اجيب ابواب انتو ملكمش علاقة بيها قوي عشان انت بمتفكروا في المسألة بشداء يعني يعني فعلتش الوبوء شرط الاستقبال القبلة شرط الصحة الصلاة والكلام ده المثال مهروس لدرجة ان انت ما مرفكرش فيه في ديان بمتفكر شوية رغم ان هم هم يعني لو شلت مهر الفورة دي وحطنا استقبال القبلة والتانية الطهارة من الحدثين والتأوات الصلاة هي طلع ناس المثال بس مش فكر فيه خوض متعبية الفين كانت واحدة فلا يبقى شرط إن المرأة ثابتة النصف إنها يكون بنت واحدة مالهاش أزواج. مالهاش ولكم نصف مفرك أزواجكم الشرط فين بقى إن لم يكن لهن ولد وذيها الثانية إن هم لهم ربع إن لم يكن لكم ولد ماشي؟ يبقى الشرط إن هم يبقى إن ما يكونش بلا شرط الاستطاعة شرط وجوب الحج ماشي البدنية والمالية استطاعة عموما شرط الحج. ماشي كده مصنوع شرط طرح؟ الشرط ده هو تتعرف من المشرط انك لو شلته يسقط الموضوع الثاني ده. ووجوده مش لازم يبقى موجود للطفل الثاني. طيق المانع العكس. نفكر فين هو لو موجود اللي حنقول عليه بعدها يأنترس. زي الحظ منع من الصيام. هو من الصلاة الأرض. القتل منع من الإرض. لو واحد قتل لو هو يرته هيرثو ما يرتهوش. ابوه او اخوه او يعني انتعرف ايه ماشي؟ الاحرام مانع من العقد يعني لو واحد محرم ينفعش يعمل عقد الجيل حتى لو مش هيبني حتى مش هيجي يعني متجوز ولا حاجة العقد بس يمنع مني ماشي وده ما يعني عقد لو عقد عقد البيع والشيرة وكل حاجة اعم محرم عن كل حاج احرم الدنيا عموم هو ايه عمرو مش الشغل هو المستقرات دولت دي حاجه بس يعني هو الموضوع كبير طبعا دي ايوه ولا تنجحوا منكحه ابائكم فين المانع في الموضوع نكاح الاباء يمنع نكاح الابناء والعكس نكاح الابناء يمنع نكاح الاباء لا مانع لا ما هو موقفه يعني لو انت لو... اه لو واحد طلق مراته هي محرمه تحريم ابدي على ابوه يعني هي تبقى تنتقب منه او اوه لو افترض ان الابن اللي اكبره وجاوهش اه تبقى اه, آه هي محرمه على ابوه ابدا ان اصلا تتجش يعني هي تحتاجب عن جزهر قبل القديم. ونحتاجبش عن ابوه. والعكس. اه. نشي. نرجع بها للكتاب. احرام. واحد محرم للحج او للعمرة. ممنوع من ان هو يعقد عقل الزواج. لا لنفسه. ولا ان هو يعقد يعني يجوز بينكما. او يجوز اخته. ما بقاش واحد مبكر فيش. او ليه الموضوع يعني. خضب حجه بعين يشوف. انا وصل لك قبل كده الفرق بين الفاسد الباطل طبعا? سهلة دي ايه اكتر اولي طوات الامام وضع الله فيها. العلماء طبعا ايه ما مصرقوش اولا بين الفاسد الباطل الا الاحناف. الان الباطل هو اللي, اللي منه عنه لذاته. زي باع الميتة. الميتة نفتها هي اللي حرام بيحها. انما المنوع لوصفه ده يسموه كاسد. زي ايه? موضوع البر ده. يعني انت تبيع البر دوت مش حرار لكن لو بيعت البر صعب صعين اللي هو الريب الفضل يعج ده هوصف زائد على الموضوع فلا يسموه ايه فاتب ماشي؟ الجمهور بقى سموه بين البطل والفاتب إلا في الحج والنكاش عشان يبنوا عليهم أحكام مختلفة من تهلل ان شاء الله هنرجع للمتنة تاني والفطو أخص من العلي يعني أخص يعني بيدور في, في مسائل أقل نحن؟ جزء من النص. والعلم هو إيه بقى معرفة المعلوم على ما هو به يعني خلنا الأول أو أعرف ده فين؟ معرفة الأحكام الشرعية التي بقى لتجتهاب وعني آلين الفقه إيه؟ أخص من العلم لا تعريفة الفقه فرص معرفة الأحكام الشرعية العلم بقى هو إيه؟ معرفة المعلوم معرفة ما يعني اللي إحنا أضين بالموضوع على ما هو به طبعاً معرفة المعلوم دي يعني العلم هو معرفة المعلوم فيها دوري يسموه في. طيب يعني مش حلو قوي يعني يعني هو من المعلوم حتى نسميه العلم ما يسموهش كده يعني موقع يعني أقوله معرفة للشيء يعني معرفة المعلوم دي يعني مش حلو قوي مش مشكلة دراضي يعني يعني يكتبه المؤلف من فوق لو حاجة مطلنا ضلط بالنفعها اه بالنفعش عشان برضو لو الاجتهاد مثلا في <تصفيق> التصنيف ده ده او اللي من ورا هي ما قال الاحكام الشرعيه التخاول الاجتهاد دي ناقشناها دي برضه اه زي ما انت قلت لها هي الصراحه من العلم ان العلم اوسع من كده هو معرفه اي شيء بس على حقيقه على ما هو عليه ماشي الجهل تطور شيء على ثلاث ما هو بس اللي هو ايه بقى تمول جهل المركب وهنا ما أدخلش الجهل البطيط في الموضوع يعني أنت تعرف الشيء على خلاف ما هو عليه ده أن أنت فاكر أنك عارف وأنت مش عارف بالضبط أولا أه, آه انت مش عارف أنك مش عارف يعني ده, ده هو الجهل المركب أقال الحمار الحكيمي دوما أفضح الدهر كنت أركب فأنا فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب الرجل اللي فيه بأرة وعم فيها حكيم ما كان بيشتب حاجاتنا اللي أربطة كذلك فالشاعر بيهجوب على لسم حماره يعني فبيقول وقال حمار الحكيم ثومة لو أنطف الزمان وكنت أركب إنه الزمان أنطف ما كنت أنا لأركب فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب ما هو دواب العيواني منعشين طبعا الجهل المطلوب من أنت يكون دعريبا هو عدم العلم هو عدم العلم مباشرة كده أو عدم العلم معناه أنه هو يعلم ولكن خلاف الواقع ماشي؟ والعلم الضروري ده اللي هو هيقة من العلم يبقى منه الضروري ومنه مكتسب العلم الضروري ما لم يقع عن النظر والتدلال يعني ايه؟ الإنسان يضطر إليه من غير ما يعود يعمل عقله ويستدل عليه ماشي؟ مضرب مسلمات أو. هو ضرب مثال باللي أنت يقع بالحواس العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي يستمع والبطر والشم والزوت واللم أو التواتر يبقى العلم بتاع الواقع بإحدى الحواس او التواتر ده علم ايه؟ ضروري طبعاً في نقاش إن علم الحواس ممكن يكون الواقع بأحد الحواس مش مظبوص اه يعني تكون انت انك شفت حاجة او ما شميتش او لمست حاجة فاكرها نعم و هي فيش ايه حاجة يعني فيعني مناقش فيها شوية بس الموضوع في الاول مسلم اه ماشي حتى الخس والحس ده اللي هو بتاعته اللي, اللي هو التفكيره والاستبداله مش عارك اللي هو التنباطي فهو ضرب هنا مثالين بتاع الحواس وإيه؟ والتواثر والتواثر ده احنا متلمين بيه والتعريف نفسه متلمين بيه اللي هو اللي لا يقع على النظر والتدلال ده علم ضروري اللي هو الإنسان يضطر إلى معرفته لغير ما يعود يفكر وليع من عسل ولا حاجة ماشي ده طبعاً تعطيه التواثر هو إيه؟ أما العلم المكتب فهو الموقوف على النظر والتدلال المكتسب هو أنك تحتاج تشغل في دماغك يعني أو تنظر في الدليل أو غيره وطبعا تقسيم العلم بدون أهل العلم بقى وكذا وكذا يبقى هيقول بعد كذا الظن والشك والوه طيب هيعرف الأول بقى إيه موضوع النظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاتدلال طلبه الدليل فأنا قريبين من بعض الاستدلال هو انت تنظر في الدليل الإجمالي عشان توصل لدليل جزئي للمشاكل النظر والاستدلال ده اللي هم اعمال العقل الدليل الاجمالي لغاية ما تطلب دليل ايه? طرعي او وزقي للمسألة معنى. لأ رصف الدليل. استخدام القاعدة الاصلية رأتمنطل لحظة. قريون النظر هو ايه? الفكر هبول اكم ارانين من بعض الاستدلال زي النظر ولكن اللي يقولون النظر دوت هو التفكر فيه الدليل. الاستدلال هو انت لها توصل الدليل بقى لها تطلعه دلقاء دي. نعم اشترعه يعني مسلا احنا هاجيين نطلع دليل على اه. مسلا مختلفة مسلا الاحاديث او الايات اللي ممكن تكون قريبا من الموضوع. ده اسم الماظر بحسوة تدور هي فين الحاجات دي. الحاجات بقى اللي تطلع دي فيها حاجة طريحة كده ودل ولا لا? ده بقى احنا بنوضعه بالدليل اهو. منفع شيء يبقى نشوف الاعرب ونبدأ نقيس. ده طلب الدليل. فين الدليل في الموضوع. انما الماظر الاول انا عندي القرآن والسنة بقى يدور لغاية نشوفه ومين ممكن يدور. ممكن برضي. ممكن نقول لك عشان كان هم قريبين الموضوع يعني ايه المتشبك شوي طيب. يقول الاتذان هو طلب الدليل اللي هو ايه الدليل لا المرشد الى المطلوب لانه علامة عليه مش مشكلة شبيرة طيب قتم العلم بقى بظنه الشك بظن, بظن تجويز وامرين احدهما اظهر من الاخر واللي وهم عكسه يبقى في حالة العلم هو بيقول ان العلم هو في معرفة اليقينية المعلوم على ما هو ده هو ده العلم اليقيني ده يقين خلاص في حالة ان احنا نكون متربدين ما بين امرين ما فيش حاجة يقينية ما فيش حاجة بنسبة 100% يبقى الموضوع اما ظن وده اللي هو مرجحه والمرجوح يبقى هو الوهم والشك اللي هو يتوي ما بين الامرين من غير فرجح والشك تجويزه امرين لمن يهل احدهما على الاخر وما ينزق بعض ولكن كثير من الفقهاء يستخدموا الثلاث حاجات دول نفس الاستهدام. يعني يقول الشك في مقابلة اليقين. ويبقى قلط به الفعات الظن. الفعات الوهم. الفعات الشك. ما شك? حاجة خيئة اه. قلط بديل كل حاجة. شك ووهم ويقين وظن كل دوت لا يوزيلي اليقين لا يستحلمون اقول بعض الفحام وانش كده ايو في بعض القراعد يسوي فيها من الشك والظن والوهن زي اليقين لا يزول بالشك او مش ارضو بالشك ده والشك المثور للامور ارضو بيه كل حاجة الا اليقين الله ما قال اليقين لكن لو نقول نعمل بالظن ولا نعمل بالشك فإنه يجب أن يفرق من ذلك ماشي؟ فإحنا لازم قبل ما نقرأ أي قاعلنا بقى فهمين الصلاح اللي بيقولها هو أصدرها إيه ماشي؟ زي ما احنا بنقرأ مثلا في القرآن الحرم والمكروه والكلام له في القرآن ما هو إيه حرم المكروه؟ وإيه العلماء إنه إيه ما كان يغلك كله عند سيبه هنضرب بيك المكروه فالمكروهات اللي كانت مكروه نية كان القتل ودينه ومشاه عايش مكروها ولا حاجة كبائرة. اه. ده. اه غالب الزمن دي اللي هتظن يخص. الزمن ده اللي هو غالب الزمن. هو يعني. لا لا. هو خمكين اه لو انت مرجح ده. للمضا بطيسة. لا بيشد. نحنا بنبنى على اليقين بحاجة كثيرة. رخوطا في الصدق. او الصدق مؤسسة او زيادة او نتبنى على اليقين. اليقين سأيتها مش غلط من ضمن الحاجة. وعلم اصول الفقه هنا التعريف اللي هو ايه؟ ال- تاريخ المركب كله، طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها كده هو اختطر ايه من اللي احنا قلناه احنا قلنا ادلة الفقهة اجمالية وايه وكيفية الاستفادة او ادلة الفقهة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هو ناقش هنا البابين دول وين كان ما كتبهوش يعني كتب هنا برضه الباب بتاع الادلة الاجمالية كتب فيهم بعض الحاجات وكتب هنا برضه حال المجتهد والمقلب والحاجات زي ايه طيب موجيش مشكلة احنا بقنا هو شاهدت انتزال وكتب الحالي المجتهد اه دخلت ايه دخلت في الجهد؟ ده لي اي واحدة هل مقلصت؟ لا اهم ما اعتبروش ان دوت ابواب يعني ابواب منفصلة اه ما كوش مشكلة يعني. لو انت فاكرين كان الشيخ عمر كان من قال في الدر ان بعض الناس ما بيعتبروش باب الاحكام ده باب من اصول الفقه لان هو هي بعد كده يقول ابواب اصول الفقه أقسام والكلام وكذا, وكذا وكذا وكذا على إن اللي فات ده مقدمه يعني الأحكام باب الأحكام ده اللي إحنا قريناه دلوقتي ده الفقه ما هوش هو ده الأصول يعني فده كان كلام اللي هو قالوه ماشي فكل ده هو تقول المقدمه إيه التعريف عرفه الأول على جزئين مفطدين وبعدين لما عرفه على جزئين مفطدين أمائل الأحكام وبعد كده أكمل بين القصد والعلم والظن والشك والوهم وبعدين التعريف المركب بإكمال الكلمتين مع بعض يعني بعد كده بقى يقولوا أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنه والعام والقاف والمجمل والمبين أو المبين والظاهر والمؤول والأفعال والنافع والمنثور والإجماع والأخبار والقياه والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجهدين دي الأبواب على بعض يعني إيه يعني مثلا إيه الإجماع والقياد دول الأدلة وترتيب الأدلة دول الأدلة. لكن الباقي دوت قواعد نتنضاف اللي هو الأمر والناهي هو حطهم على بعض كده أو حطهم على كده أو حطهم كده أخدهم كار ورطراض عشان الموضوع ده, ده مالك ما ينسبش المتقدين يعني المفتدين يعني. هنا بث التواصل هنا مش, مش تمامي يعني يعني هي الأمر والناهي كل باب واحد وإن هو حتى هنا هو في التقسيمات أم أسمهم بابين والعام والخاص باب واحد المجمل المبين باب واحد والظاهر والمؤول باب واحد العفعال لوحدها والنسخ والمنسوخ باب واحد والإجماع لوحده والأكبار لوحده القياد لوحده نمى الحضر والإباحة مع بعض ترتيب الأدلة ماشي صفة المفتي والمختفتي وحد دول مع بعض وأحكام المجتهدين لوحده ناشي مفاصل مجتمع أويان لباب الأول فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اثنان أقل ما يترتب منه الكلام اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف طبعا يعني إيه من تكلل في غير فن اسم أتى بالأعجيب فما حاجة في الكلام فعل وحرف خلص. ثم استدلوا فعل وحرف ما ينفعش الكلام من غير أبداً، ده, ده هو اللي يُسند إليه الكلام فإما الاسم ده يبقى المبتدأ أو يبقى الفاعل أو يعني يبقى لازم يبقى فيه اسم في الموضوع يعني فالفعل والحق ده مفيش فعلى المثالة لكينا بربوث ما قام دول إيش؟ حرفه فعل ولكن اسم موجود يعني ما قام لو هو الموضوع كده خلص ده يبقى ده كلام مش منتهي آخر مش كلام مفيد ولكن لو في حد معهود بالزهر الزهر مثلا لو سألنا عن فلان فلان ويفسل ما قام بس ايه فلان ايه ده متسر بس لا الاسم موجود ثلاث كلمات مش اثنين ولا حاجة همم لا لا يعني قام لأ ما, ما دي نفي ويش ده استفاع من قام ما ومن ده الاسم؟ من ده اسم استفاع ايجاب عنده ايه؟ ايه او اسمه هادكورت هادكورت يا ابني هادكورت مش هادكورت ويتمنه حرف اللي هو ايه زين دائم مثلا فيها فلان ولكن ده برضو لا يستخدمش هتخروبه في خطة كاميرا لكن في اسم وفعل طبعا وفي اسمين طبعا وهنا طبعا التقسيم الجميل اللي هو عامله ده في جهتور مش عارفين انه حقا شك يعني ايه كلام اسمان او اسم وفعل او فعل او حرفة كل دي جملة واحدة يعني جملة جديدة والكلام ينقسم اليه ماشي مفيش نقطة يعني بعد اسمان ولا من اول السطر ولا حاجة المهم ان انا ده ما بحث يعني اقل ما يتركب منه الكلام والكلام المفيد ومشارك ما بحث لغوي ما بحش راقة بالاصول اوي يعني عاكمش المصوص يتحطك هنا والكلام ينقسم الى امر ونصح وخبر واستخبار والاستخبار ده اللي هو الاستفهام يعني وينقسم الى تمني يعني من ناحيه يقسموه تقسيم ومن ناحيه يقسموه تقسيم ثاني والوجه الاخر ينقسم الى حقيقه ووجع فالاول خلينا في التقسيمات الأولى على التقسيم اللي احنا بقى خبر وانشاء هو اللي الاستخبار اللي هو الاستفهام والامر والناهي والثمني والعرض والقسم ماشي كل ده الانشاء ايه الفرق بين الخبر والانشاء الخبر يعني يحتمل الصدق والكذب لذات الكلام بغض النظر عن القائد يعني في كلام يحتمل الكذب مطمقا في كلام يحتمل الصدق مطمقا ولكن ده باعتبار قائله يعني كلامه بعض جوجانه ان ده يحتمل الطفق لو لا يحتمل الكذب مطلقاً بس باعتباراً للنبي اللي قاله لكن الكلام نفسه من ناحية اللغوية يحتمل الطفق والكذب يعني. إنما الانشاء جمعوه ان هو لا يحتمل الطفق ولا الكذب. ماشي? ولكن قالوا الانشاء ممكن يكون هو اللي مبني عليه طلب المال. ماشي? معظم الانشاء كده. واحدات بسيطة طبعوية. المهم يعني اقتام الانشاء هتبقى والامر والناهي ودول مفهومين كلهم باب لوحده. او الاستفهام او التمني التمني ده اللي هو ايه اللي شبهه اه ايه الفرق ما بين ليت او علل دكتور زي المفتحي هذا اللي يسموه والرجاء او الدعاء اللي هو مثلا بالعالة كده ده اللي هو ايه? محتمل يحصل. نشي. زي ايه الشباب يعود يوما دس. ده اللي مستحيل يحصل ايه دمو ده دي اصلا من المتقبل يعني. العرض اللي هو زي ايه نستطلب من واحد حاجة يعني على شيء زي آلة تأكلون مثلا وممكن يكون ايه معنى التهديد قتم معروف بعد كده تقسيم بالحقيقة والمجال عشان تقسيمات الكلام والحاجات ديك ما هياش ديها فايدة كبيرة في موضوع العصول الا بس لما تعرف الفرع من الامر ومين. يعني زي مسلا الدعاء امر ولكن هل دعاء يعني أول أمر ولا لا؟ وإزاي تتخرق ما بينهم هو ده المبحث الوحيد اللي انت محتاجه في تحكمات الإنشاء إزاي يبقى أمره وإزاي يبقى دعاية هو هو هيجي تحريف الأمر عطوم يبقى خلص ما يعني أن ده على طورة الاستعلاء يعني من تأيه أنه طلب على طورة الاستعلاء لما الدعاء ما بقاش على طورة الاستعلاء لنبقاش أنت يعني المتمثل منه من يعني على اللقاء اللي احنا بقى ندريسه للأصول والأمر اطلقه ماشي يعني الدعاء ده خلص في الأصول والأصول يعني وهنا نقسم أيضا إلى ومجاز فالحقيقة ما بقي على الاستعمال على موضوعه وقيل ما تعمل في موضوعه او في مصطوح عليه في من المقراطبة الاول خلينا نتكلم يعني ايه حقيقة ويعني ايه مجاز المجاز الاول ما تجوز عن موضوعه. يعني بيقولوا ايه? انو الكلام على حقيقته لو كان هو ده المعنى الاصلي للكلمة. ويبقى ما لو كان ده ما هواش المعنى الاصلي للكلمة. ماشي? يبقى مثلا اه معناها الاصلي الحيوان المترسة. واتد لو استعملت مكان مثلا الانتاني الشبعه. يبقى ده هو ما هواش المعنى الاصلي. ده ما جاب. طيب سامحا لدنا من دي يا صفحه اعرف صفحه غلط ابتدى يعني مساليه شويه ف ان هو رب ان هو في مجس طيب المجس بالنقص كالغائط كما يخرج من الانسان الغائط ده هو ايه اصلا اللغه المكان المنخفض وبما ان العرب كانوا بيبعدوا جدا ويعني يشوفوا مكان منخفض عشان يخرجوا فبقى سموا اللي خارج من الإنسان ده نغائص ما رغم أن نغائص ده إسم الأرض اسم إسم الأرض اللي وطية اللي هم ما هيستحدموها ده أقول يعني الخلائق فنقل معنى الأرض لمعنى الخارج من الإنسان يعني سمى البراز بإسم الأرض فنقل المعنى من هنا إلى هنا البراز ده ما تكونش الغائق قطر يعني حقا كده من القطم بتاعي ارد كده افضل بالنقل ان هو ايه نقلنا اسم حاجة او وطاها لحاجة ثانية من اشعر قضيحة انه بس اتصال بطريقة ما شبه دايش امم اتخذ بيطال عشان جواه اللي هو اللي يعمل طيب والمجذب الاستعار قوله تعالى جدار يريد ان ينقض اتعار من الجدار ما هيش عنده اللي هي ايه؟ الارادة ماشي؟ شكرا تايمين بابا بيقول ايه؟ حتى الامثال اللي برامها دي كلها لهمة جد ولا حاجة بقول لها عالحقيقة وزي الكل الجدار يريد بلأ فالتعار التعار الجدار طفن فده مش حقيقة الكلام تقولش ان الجدار بابا ان الجدار متفضع مثلا انها مثلا ما تشوفه كده تقول ان الجدار ده تجود في الكلام ما هو اش يعني هو مش عايده لحاجة علشان يعني افع كتاب اه اه او شبه على افراد كمثله شيء فقال ان ده تشبيه حقيقي ما هو اش ده او لان لو قال ليت مثله شيء ايه وقال ايه نفع ان الله عز وجل يكون له مثل لو قال بقى ليت كمثله شيء نفع ان يكون فيه شبيه لمثله لو افترضناه. يعني لو افترضنا اللي عز وجل مثل. ما ينفعش اللا ايه حتى. فيبقى كده كأنه نسى المثلية مرتين. فليبقى الكاف بي ازاي ده? ماشي? نبتها انا? ايوة. فكده في يبقى ليه معنى تأكيدي. يعني الكاف دي ليه معنى ليه معنى ومعنى خاصة. وهو نفى الأول لمسه ونفى شبيه المسه فإحنا مش بنقول بقى أنه مفيش زيه لا مفيش حتى واحد شبه اللي زيه فهو افترضنا أنه فيه زيه ماشي؟ لأن الشبيه دائماً بيكون أقل في المرتبة يعني ده شبه ده فأقل منه فلو قلنا ده هو مثال الله يعني المفترض وده شبيهه الأقل فده مش موجود وما بالكو بقى المثال اللي هو أعلى منه وما بالكو بقى كده نفي مرتين فإن بقى سوية وده بس عرب الزيادة يعني لما يجب الزيادة ولا حاجة. ومشو مهم الرد علي كلام مفضية لان اعتقدتها كده كده فائد. لما اللي هو اسأل ده حقيقة وحقيقة لغوية كمان. هو فيه اي حد يقرأ الكلام ده يتخيل ان الواحد عاي يعني مطلوب منه عندما يسأل الجدران والمباني والحاجات دي. اول حاجة هتتبذر للذهن ايه. هي انه هو اهل القرية. خلينا الرد الأول وعن نرد على الرأس مش ميكة بطلق فاللوقتي ايه المتقدر لنبديك؟ يعني انت تدقى للناس طح؟ يبقى, دم... يبقى هو ده الحقيق اللي خلاه يعني؟ طبعاً اهل المجاز نفسهم يرد على الكلام ده بيقول ما هو ده اللي احنا نتعنيين مجاز احنا صرفنا القرية عن المباني لأهل القرية بقرينا ان القرية نفسها لا فهو ده اللي سماشي في العتامية الحقيقة هم أهل مجاز بيسموه مجاز يعني فمعطاش حاجة يعني مجاز يعني في حده بالإنسانية كان بيقول كده لا حقيقة <تصفيق> اوش ما نعرفش يا الله ورمان هم كلامهم ان المجاز ده مكانش منظوثة يا مصحابة ولا تابعين يعني حدش مصحابة تابعين يتاخذ من كلمة مجازي يعني هم دائما كانوا يقولوا ان الكلام ده يصرف عن الظاهر بطريقة معينة عشان الظاهرة ده مستحية هم تموه بعد كده المجاهد وتوسعه فيه لغاية مع بعض الناس قالت ان كل القرآن مجاهد يعني ما تشفل كلمة القرآن على حقا يستيطرق يعني اللي هو ايه بلطجة بقى على الاخر اللي هو ايه القرينة كلهم اللي يقولوا بأي حاجة اللي ينفعش حاجة فالطرف عن الظاهرة النفهوم اللي لجا قرينة طرف زي دي يعني اللي لفاش القرية يبقى اسمها اهل القرية إذنه لما يكون مستحيدة ان يتبقى اسمها المباني او عقلية او عقلية او عقلية عقلي. او طبعا او عقلية يبقى عقلية من اثناء اشفيها لغاية تبقى بقى عقلي عقلية ما هو يدين خيط بقاطر عقيدة ما هم بيدوشوا فيه الكتب العقيد بدي كلها ما هم 72 بصة يطلعوا من ايه لازم او في حاجة يطلعوا بيه ايه اللي اشعرات خيطة هم نفسهم الأشعر دولي اللي هما خربوها برد فلاحظين يعني وهلونا ده مستحيك لو ضبطوا القذبات يعني اللي هما هما شديد من العطية بقى إن شاء الله بقى خلال؟ المجاذب النقص إن الغائف عن المشعر ايه؟ خلال ثم العرب نقلوه الإسم ذهل من الأرض الممخسرة من خارج يبقى دوة وطنة الغائف ليه بقى نقوم ندوره هو اول واحد عربي مثلا سيدنا اثنائيه ولا القبيل اللي هو تعليمنا على العربي كانوا بيقولوا ايه وبقال لنا قلوها ماهم يعني العربي من الوقت بيوسك اول ده نقول ده اللي هو الحقيقة العرفية لو كان هو حتى مش حاجة تقول له هي حاينقى العرفية فمش محتاجين يعني محور يعني برضو هو في الاخرة يعني ثلاث موضي بغير الان مش قصدي اطلع معنى كلمه رد بيقول مش معناها تمام هو بيقول يعني زي بتاعه الايه وائل القريه دي السياق اللي بالكلام دلوقتي مش القريه هي دي القريه الصغنن انما لما يقول مثلا ايه اذهب الى القريه, أصبه أصبه القرية هو مش قصده الاهل قصده القريه نفسها ماشي طيب دي بقى الدار ان ينقذ قال الدار ما لهش اراده فده يبقى ايه تعارض مين قال اللي قدر ما لهش اجازه هو انت لا ودي بقى يعني لو انت كده بالسلامه لو أنت يعني أعلى من مخلوقات الله من, الل من الله